اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اوحى الي انه سمع نفر من الجن فقالوا فقلوا اننا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به ولن شريك لربنا احدا وانه تعالى جد ربنا متخذ صاحبه ولا ولدا وانه كان يقول سفيهنا على الله شططا وان لَن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَرَبًا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ مِنْ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ الله وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مَلِيئَةً حَرَسًا فَوَجَدْنَاهَا مَلِيئَةً حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعْ عَلَيْكُمْ فَإِنَّ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا صدق واننا لا ندري اشر اريد بمن في الارض ان اراد بهم ربهم رشدا واننا من الصالحون ومننا دون ذلك كنا ترى ايق قددا وان ظنا ان ان نعجز الله في الارض ولن نعجزه هربا وان لما سمعنا الهدى امننا به فمن امن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا واننا من المسلمين ومن القاسط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 كَتَحَرَّوا رَشَدًا وَأَنَّ الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا نَجَحًا مَا حَضَّا وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى طَرِيقَتِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا لِنَفْسِهِمْ فِيهِ وَمَن يُرِدْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ اسنكه عذابا صعدا وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا وانه لمن قام عبد الله يدعوه ك يكونكم ضرا ولا رشده قل اني لا يجيرني من الله احد ولن أجد, ولن اجد من دونه ملتحدا الا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنما وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أبدا حَتَّى إِذَا رَأَ الْعَذَابَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَقَلَّ عَدَدًا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 يَرَى يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغَهُ رِسَالَاتِ رَبِّهِ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا